رويدك رويدك رويدك فلاسى بضمي احاكا هموما هموما هموما لا اطيق بها حراكا رويدك رويدك رويدك فلاسى بضمي احاكا هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا أخي من الذي أشقاك قل لي بأي متاهة ضلت خطاك أراك فأسبل العبرات حزنا أصرخ لوعة ما ذا دهاكا أرى الشيطان منتفشا يغني بكم طربا وقد نصب الشراكا تنكفت الطريق بنزع نفس تريق بحمئه الدنيا هواكا عرفت الحق كيف ضللت عنه وكيف شريت منتكسا هداكا اراك تمتد بالاراضي سيفا تحارب من بانعمه راكا جبت لسيد يعصيه عذد فكيف وانت طاصي من براكا اغرك حلمه يا صاحي منن الم تعلم به حي يراك رويدك رميدك رويدك كف الأسى بدمي أحاكا هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا رويدك رويدك رويدك كف الأسى بدمي أحاكا هموما هموما هموما لا أطيق بها حراكا أخي جاوزت بالأمس الثريا فما لك في الثرى ترمي علاكا عمرت العمر بالترى طاعت عمرن فامسى بعد يعمره هواكا اتنسى يا اخي يوم التقينا على الايمان يغمرنا شداكا اتنسى يا اخي حلو الليالي بالاخايك ما نراك عرفتك في الدجى ساجي سراجا ونور الله يضوي في خطاك فكيف كرهت نور الله حيذا وكيف خباب نازعة سناك حياتك للفناء فكيف تشري بها الجنات بئس البيع ذاك أأبكي إن رأيتك أم أغاني مضيض رواعي في كي لا أراك رويدك رويدك رويدك فالأسى بذمي أحاك هموبا هموبا هموبا لا أطيق بها حراكا رويدك رويدك رويدك فالاسع بذمي احاك هموما هموما هموما لا اطيق بها حراك ظمنت العيش للذات وله تنال به من الدنيا مناك فلم تشرب من الحرمان الا كؤسا يستطيل بها ظلاكا كثرت بلذات الايمان حتى تشح قلبك القاسي اساكا بعثت اليك من شعري نداء يا صاحبي ربا دعاك أفق يا صاحي لم نخلق لنا الهو ولا لنصارع الدنيا عراكا تذكر يا أخي يد المنايا إذا خلق طافت كقاطعه هواكا اذا بكى ليلو يود عليك حزنا و اوه هل موت من نزع قواكا اذا امسى التراب لكم فراشا القبر صدرك واحتواك سواك وان بكوك اليوم انس ولن يبكي عليك غدا سواك سواك وان بكوك اليوم انس ولن يبكي عليك غدا سواك ستنجو ان اطاط الله قر فإن أرطف انتظر الهلاك رويدك